من كان عنده إشكال يتفضل أو عنده سؤال يتفضل. نعم هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة مع أمه أو أخته أي دون محرم نعم له هذا بل له أن يعني أن يراها دون أن تشعر لكن يكون نعم قصده ونيته. صحيح، ولا حرج عليه في ذلك، لكن يبتعد عن مواطني التهم. هل يجوز صرف مال الربا لبناء معاهد تأهيد القرآن؟ لا، لا يجوز. وإنما ينص أهل العلم على أنها تصره في مصالح المسلمين العامة. أما مثل هذه المعاهد المباركة فلا يكون هذا منها هل يجوز للمسلمات أن يجتمعنا في بيت لصلاة التراويح؟ نعم نعم يجوز هذا ولهن أن يفعلن هذا وهذا من التعاون يعني على الخير والبر والتقوى لكن يحذرنا من أن يفرطنا في شيء من حق الزوج وحق الأولاد وينشغلنا في هذا الأمر عن ذلك الحق لكن كان عندها مجال وأذن لها زوجها فلها أن تفعل هذا يعني حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام ومحل الشاهد يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها قال صلة لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلا ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها ثلاثا كل ذلك نعم يعرض عنه حذيف ثم أقبل عليه في الثالث فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا قال السؤال قد يفهم من هذا الحديث أن هؤلاء قالوها بدون معرفتهم معناها وأركانها مع ذلك تلك الكلمات تنجيهم من النار نعم لا يفهم هذا من الحديث لا يفهم هذا من الحديث لكن الذي يفهم من الحديث أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله إلا هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله ولا يعني أنهم لا يعرفون معناها وإنما هم يعرفون معناها بمعنى أنهم أهل توحيد أنهم أهل توحيد فقال له حذيفة تنجيهم من النار تنجيهم من النار ولا يعني هذا أنهم لا يدخلونها أنهم لا يدخلونها ابتداء لكن لكنها تنجيهم من الخلود في النار تنجيهم من الخلود في النار إذا دخلوها ابتداء والله أعلم يقول ما هو الضابط في قاعدة تأخير البيان في وقت الحاجة لا يجوز نعم هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة أما في حق غيره فالأمر بحسبه فالأمر بحسبه أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فلا هنا مجموعة سؤالات هل يجوز لرجل أن يستعير قلم صاحبه في المسجد نعم إن شاء الله لا حرج في هذا ولا يدخل في البيع ما حكم التدايم في المسجد لا يفعل ما حكم البيع في بستان المسجد علما بأن البستان لا يستعمل للصلاة هل هو داخل في حدود المسجد بحيث أن المسجد له مثل السور أم لا إن كان المسجد له سور وهذا البستان داخل السور فلا يجوز البيع والشراء فيه أما إن كان ليس له سور وهذا البستان على الطريق وإنما المسجد له أبواب فنعم لا حرج في هذا هل تصح عبارة فرق بين قبول الحق وطلب الحق فاقبلوا الحق حتى من الشيطان نعم هذه العبارة أن نقبل الحق حتى من الشيطان بمعنى أن هذا قد دل على أنه حق نقبله لكن الإشكال في من يأتي بمثل هذه العبارات ومثل هذه القواعد أنه يريد أن نسمع حتى من المخالفين وهذا قول باطل ورأي فاسد وأبو هرية رضي الله عنه لم يأخذ من الشيطان ابتداء وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستبصر فأنت يا من تقول مثل هذا هل أنت من العلماء الراسخين الذين عندهم فرقان إذا ما سمعوا الكلام فيميزون فيه بين الحق والباطل أم لا؟ مثل هذه القواعد يأتي بها بعضهم من أجل ماذا؟ من أجل تسويغ الأخذ عن أهل الضلال بحجة قبول الحق الحق ولله الحمد والمنى عندنا في الكتاب والسنة وفي فهم سلف هذه الأمة فلسنا بحاجة إلى أن نأخذه أو أن نسمعه من أهل الضلال والبدع. بل يجب علينا أن يكون بيننا وبينهم سدا منيعا وحاجزا كبيرا وأن لا نلقي بأسماعنا إليهم وأبو هرير رضي الله عنه لم يذهب إليهم ولم يأتي إلى نواديهم وإلى مجالسهم وإنما كان عاملا على الصدقة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه هذا الشيطان لتلكم الصورة التي جاءه فيها وحصل بينهما ما هو معروف في السنة فلما سمع منه ما قبل هذا منه مباشرة وإنما ذهب إلى من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا الكلام يجب أن نحذر منه ومثل هذه القواعد يجب أن نحذر أن نحذر منها نحن نقبل الحق لكن لا يعني هذا أن نصغي بأذاننا إلى أهل الباطل أو أن نتتبع كلام أهل الباطل أو أن نتداول كلام أهل أهل الباطل الحق موجود عندنا بفضل الله جل وعلا وهو في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكان عليه سلفنا الصالح وعلماؤنا وإمتنا متوافرون موجودون بفضل الله تبارك وتعالى هل يجوز صلاة الليل جماعة بغير شهر رمضان من حيث الجواز يجوز من حيث الجواز يجوز لكن ما كان عليه الهدي النبوي والله أعلم هل فضل الصلاة في المساجد التي في داخل حدود الحرم يساوي فضل الصلاة في المسجد الحرام هناك خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه يساوي في الفضل الصلاة في المسجد الحرام والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الفضل مختص بمسجد الكعبة وهذا الذي أورده قال بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري من بيت أم حانه والله يقول بأنه عليه الصلاة والسلام أسري في المسجد من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام جاءت روايات تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان في أول الليل عند أو في بيت أم حانه ثم جاء إلى مسجد الكعبة فأسري به من مسجد الكعبة وهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله ونصر هذا القول وكذلك ممن نصر هذا القول أعني أنه لا يشمل جميع مساجد مكة مما هي داخل الحرم ممن نصر هذا القول شيخنا العلامه العثيمين رحمه الله واستدل له بدليل جميل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هل من يقول أن الأجر يعم يقول بمشروعية شد الرحل إلى غير المسجد الحرام في مكة ها لا يقول ولهذا الذي تنصره الأدلة أن الفضل إنما هو في مسجد الكعبة والله أعلم هل استعمال الساعة في اليد اليسرى يكون من التشبه بالنساء؟ لا لكن لبسها في اليد اليمنى انتزاعا من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن هذا قوي وقد أدركت جمع من مشايخنا يلبسون في أيديهم اليمنى منهم شيخنا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله وحدثت أن الشيخ الألباني رحمه الله كذلك كان يلبسها في يده اليمنى والله أعلم يعني يقول إذا حصلت خصومة ومضاربة بين رجلين ومعهما السلاح كالسيف، فماذا نعمل؟ إذا استطعت أن تقوم بالواجب الشرعي من أن تفرق بينهما فحسن وهذا من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإمام أحمد لما سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد قال يفرق بين اثنين متخاصمين يعني إذا رأيت رجلين بينهما خصومة وبدأ يشتبك بالأيدي فإذا دخلت فرق بينهما هكذا تجعل هذا في جهة وهذا في جهة هذا من الأمر بالمعروف باليد هذا من الأمر بالمعروف باليد لكن إذا غلب على ظنك أنك سوف تتضرر فانظر هنا إلى هذا الأمر واحسب له يعني حسابه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ذرار فلك حين ذاك أن يعني تستدعي السلطات رجال الشرطة أو غيرهم حتى يقوموا بما يجب عليهم ما ما قلت هذا قلتم بعدم البيع والشراف في فناء المسجد كيف الجواب عن حديث ابن عمر في الصحيحين أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله أنا قلت إن كان الفناء تابعا للمسجد وعليه سور من الخارج فهذا لا يجوز البيع والشراء فيه لانه يدخل وياخذ حكم المسجد اما ان لم يكن كذلك كما هو كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ما كان الفناء الخارجي يتبع له فيجوز هنا البيع والشراء عند باب المسجد من الخارج لا باس في هذا يجوز البيع والشراء عند باب المسجد من الخارج لا باس في هذا لكن إن كان هناك سور، يعني أنتم يعني بعض كثير منكم ذهب إلى المدينة للمسجد النبوي، يوجد سور في الخارج، وعليه أبواب، وفي بعض الأحيان تغلق. ساحات المسجد النبوي لا يجوز البيع والشراء فيها، لكن بعض المساجد، بعض المساجد. لا يوجد لها فناء ولا يوجد لها سور وإنها مباشرة تخرج إلى الشارع وإلى الطريق فإن كان هذا فلا بأس في البيع والشراء لكن يكون من الخارج والله أعلم أي ما فهمت يعني يقول إذا جلسنا مع العوام في مجلسهم وأنهم يدرسون الدين مع المدرس لا نعرف عقيدتهم والعوام يقولون لنا يجلسوا معنا انتم السلفيين اذا اخطأنا انصحنا سنأخذ منكم النصيحة بالشرط ان تجلسوا معنا في مجلسنا ونجلسون عموما هذا لا يكون لكل احد وانما يكون لطالب علم متمكن اذا اراد ان يجلس معهم ويقوم بدعوتهم وارشادهم ونصحهم وتوجيههم لا بأس, في هذا لا بأس في هذا لكن لا يكون لكل احد ولكن ولا يكون هو الأصل أن تكون هذه المجالس هي مجالسه التي يجلس فيها وإنما لا بأس أن يقوم بواجب الدعوة عندهم يقول هل يجوز الاكثار الصوم في شهر شعبان؟ نعم قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه كله وجاء أنه صام أكثره عليه الصلاة والسلام فيشرع له أن يكثر من صيام شهر شعبان يقول جاء الإسلام أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ سؤال هل زمنه هذا يقال الإسلام يكون غريبا لا أما الغربة العامة لا وإنما هناك غربة نسبية في مكان دون دون آخر لكن ليس هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد